فصل الثاني عقيدة والسنة والجماعة الصحابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على خير نبياء وسيد مرسي نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثاني عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم قال واصحاب خير خلق الله ارضى الخلق عند الله بعد انبياء الله هم السلف السابق بالايمان وهم اهل مرات الرحمن محبتهم طاعه وايمان وبغضهم نفاق وطغيان اضر هذه الامه قلوبا وارسخهم ايمانا واعمقهم علما واقلهم تكلفا بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شانا عظيما أعلىهم قدرا وأكثروا اجرا وأثقلوا ميزانا الصديق الأكبر ثم الفاروق الأشهر وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين ثم ذنورين عثمان ثم علي أول من آمن من الرناد وهم الخلفاء الأربعة الراشدون وهم لا إمة المهديون ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين ومن ورائهم السابقون الأولون من المهاجرين الأبرار ثم من, من الأنصار الأحيار ثم أهل بدر أهل الاجر ومغفرة الوزر ثم أهل أهل الدين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح والجهد ثم آلوا بيعة الرغوان الذين حرموا على النيران ثم من آمن من قبل الفتح وانفق وهاجر وجاهد ثم من آمن من بعد الفتح وانفق وجاهد وكلا وعد الله الحسنى ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عن جميعهم وبغض من, من يبغضهم وبغض من يبغضهم وبغضوا غير الخير وبغير الخير يذكرهم وكما هم في الفضل متفاوتون وهم في الحب متفاضلون ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في اقدارهم فليسوا بمعصومين او تنقص لمنزلتهم فليسوا كاحادي المؤمنين ويجب الكف عما شجع بينهم والدعاء والاستغفار لهم فلا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السביר وقد تعلو ضل العقاب نعم هذا الفضيع هذا السنة وجماعة في الصحابة قالوا ما أصحابه خير خلق الله أرضى الخط عند الله بعد أم بي علة هذا حق أفضل الناس بعد الأم بي علة. لا كان أولئك منهم أم خطر أمور صامتة نبيه والله تعالى <تضح> لا <تضح> يختار نبيه إلا من هو الأفضل. قال هم السلف السابق بالإيمان. نعم. هم السلف الصالح السلف الصالح اصابهم بعد سبقوا بالايمان وهم اهل مرضات الرحمن محبتهم طاعه وإيمان وبغضهم نفاق و طغيان هذا قلت محبتهم دين وإيمان وإحسان و وبغضهم كفر ونفاق نفاق و طغيان هذا قول الطحاول محبتهم الطحاويه محبتهم الطاعه و لا شك لان محبتهم الدين وبغضهم يدل على نفاق في القلب قال اضر هذه الامه قلوبا وارسخهم ايمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا هذا الحق كل هذا العبارات وردت عن السلام بالصحبة ونصرة سبقوا سبقا بعيدا سبقوا بالصحبه بالصحبة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله وفي ذلك الله ورسوله لهم باغوا شانا عظيما من مكانة رفيع علىهم قدرا وأكثرهم أجرا وإستلهم بيذان الصديق الأكبر وهو أبو بكر ذلك وهو صد وهذه الأمة وهو افضل الأمة بعد الأنبياء ثم الفاروق الأشهر فاروق الخطاء وعلى هذا اجماع المؤمنين الصحابه يجمع المؤمنون على ان الصديق هو أفضل الناس رجلا ثم يليه عمر الخطاب ثم يليه روي عثمان ثم علي اول من امر يعني الثالث عثمان والرابع علي ايضا على هذا جماهير الصحابه جماهير العلماء والرأي على ابن حنبل رضي الله تقديم علي على عثمان في الفضل دون خلاف والرأي عن رجع على ذلك وافقت جمهور وهذا الخلاف في نمايش في الخلاف اما الخلافه فاجمعوا على ان عثمان مقدم في الخلاف قال الشيخ الاسلام السبيه من من فضل عثمان علي على عثمان في الخلاف هو اضل من حمال اهله هو اضل من حمال اهله ومن قدم علينا علي عثمان في الخلاف قد اجر بالمهاجرين حتى رايهم يجمع أجمعوا. اجمعوا على ايش اجمعوا على اختيار صلي الله عليه وسلم ما يوجد تقديمه في الخلافة إنما الخلاف, الخلاف يظهر مثلا بالحنيفة الخلاف في الفضل رؤي عن أبي حنيفة أن, أن علي افضل وإن كان عثمان مقدم في الخلافة ورؤي عنه أنه رجع وافق الجماهير وقال هذا يكون الخلاف في قرض الخلاف. يكون أجمع على تقديم عثمان علي وهذا هو الصعب أن تقديمه في الفضل كتقديم في الخلاف. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الأربعة الراشدين، وهم الامام المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة مشنون، هم أفضل الناس. الأفضل الناس صادق الأنبياء صلوا على صلواتهم، ثم يليهم بقية باقي العشره مشنون في الجنة. سعيد بن زيد بن عامل النفيل، وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بوقاص بوقاس وأبو عبيدة بن جراح بقية العشرة. ومن ورائهم السابقون الأولون لو الأبرار الابرار ثم الاصار يعني بعد الاصحاب المبشرين المهاجرون افضل ثم الاصار المهاجر افضل لان تركوا ديارهم واموالهم والأنصار يئلهم في فضيل لأنهم انهم في, في بلادهم وان كانوا اثروا اخوانهم علي عليهم ثم اهل بدر لكن المهاجرون والانصار يكفوا فيه اهل بدر وهل بعث الله يعني عشر مبشرون على مقدمون الخلفاء العشرون مقدمون في رضيع ثم بقيت العشر مبشرين ثم أهل بدر ثم أهل بدر نقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لأعلى لنطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم قد غفرت لكم ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابه من خرح والجه. ثم أهل بيئة الرضوان الذين حرموا على النيران يشير الحديث لا يجب ان يرى احد بايع تحت الشجره ويقال لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعونك تحت الشجره ومن علماء من قدم اهل بيعه الرضوان على اهل احد في الفضيله اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعه الرضوان وكانوا الفا واربعمائه ثم من امن من قبل فتح وانفق وهاجر وجاهد ثم راد الفتح مع صلح في ليله اختلف العلماء ما هم السابقون الأولون يقيل السابقون الأولون من صلى إلى القبلتين قبلة بيت المقدس والكعبة والكعبة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجه إلى بيت المقدس 16 17 17 شهر ثم وجه إلى كعبة القول الثاني أنهم الذين أنفقوا من قبل الفاتس وقاتل والمرض الفاتس وقاتل هذه في السنه السادسه من عشره وعلى القول الاول يكون العدد قليل الأولى السنة الاولى سنه وعلى القول الثاني يكون عدد كثير الى السنه السادسه والصواب انهم هو الذين انفقوا من قبل فهذا وقاصر ولان الصلاه هي في الحديث الذي لم يدل عليه دليل التفصيل وادعو الايه في نص في الحديث لا يسلمونكم من أنفق المقبل فتحة وقاتل أولئك أعظم زردهم من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكله وعد الله بحسن ثم من آمن بعد الفتح وهم خالد بن وليد وجماعة آمنوا فعد صلحوا ليبيا في فتحك ثم من آمن بعد الفتح فأنفق وجاهد ثم مسروة الفتح هذه مرة الصحابه الصحاب الخلفاء الراشدون. ثم العشرة من الجنة ثم ثم بدر ثم أحد لوحده ثم حلويعت الظالم والسابقون الذين والذين أنفقوا من قبل قبسوا بهم وهم ثم يليهم في الفضل من آمن بعد الصحبة كخالد بن الوليد فقبلهم ثم, ثم يليهم من أسلم بعد الفتح كابي سفيان وابنيه يزيد وعباوئ وكله وعد الله فسنال الجنة كله ثم الله وكله وعد الله فكله موعود بالجنة لكنهم تفاضلون ففرض على كل مسلم محبتهم والتراضي عن جميعهم ووض من بغضهم وبغير الخرية الكره ما دمك عبارة الطحول وبغير الخرية الكره قال وكما هم في الفضل متفاوتون فهم الحب متفاضلون في الفضل متفاوتون يعني في المحبه المحبه يتفاضلون نحبهم على قدر منازلهم قال ويتعينوا الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم نعم دون غلول في أقدارهم يعني يقتدي من قدوة هم قدوه هم قدوه ويخلوا باقوالهم ولا اذا لم يكن في المساله في نص دون غلو في اقدارهم يعني في قدرهم فليسوا بالمعصومين نعم كل واحد ليس المعصومين لا بالكبار من منهم ولا بالصاعده انما العصمه للابيه او التنقص لمنزلتهم فليسوا كاحد المؤمنين لهم مزيه مزية الصحبه فلا يذكرون الا بالجبيل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل التعرض من عبارة التحاول فلن يكون له ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل فتعرض للعقاب المبيل نعم. قال الفصل الثالث الواجب نحو العلماء العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون اخشى الناس لله وأعرفهم بشرعي وهداه وهم الأولياء ووراثة الأنبياء وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه, وأهل الفقه والنظر وهم أهل الاتباع والذكر وعلى التحقيق هم أولي الأمر خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امته والمحيون لما مات من سنته يدعون من ضل إلى الهدى ويصبعون من أغعى الآذى بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا فارض الله في المعروف, المعروف طاعتهم وأمر بمحبتهم وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين إليهم يرجع في الملمات وعن فتاوين يصدروا في المهمات تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم وترعى حقوقهم إذ لحومهم مسمومة إذ لحوم وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة وأفضل العلماء علماء السند من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السنه والجماعه بالقول بالقرون مغضرة الثلاثة ولا سيما لئمة الأربعة وأصحاب الأباء باللقية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة اجتمعت كلمة في مسائل الايمان والعقيده وإن اختلبت في بعض فروع الشريعة والحذر الحذر من تتبع واتباع زلاتهم أو دعوى عصمتهم أو منزلتهم والحذر الحذر ممن اتخذ الدين حرفة وصنعه لا عبادة وقربه يأمرون بالخير ولا يفعلونه وينهون عن ممكن وينتهكونه ويقولون الباطل ويزينونه ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه نعم هذا الفصل واجب نحو العلماء قالوا أولف العلماء والربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون هم الذين يربون الناس في صغار العلم قبل كباره يربون الناس ويعلمونهم ويؤذبونهم وهم الع... العلماء العاملون لله بدينه بشرعة أخشى الناس لله قال الله تعالى إلا ما يخشى الله من عباده العلماء وأعرفهم بشرعه وهداه وهم الأولياء ورث الأنبياء الأولياء جمع ولي والولي هو المؤمن التقي كل مؤمن تقي هو ولي ألا إن أولياء الله أخذنا عليهم ولا هم الحسنون الذي أمنوا فرثوا ورث الأنبياء قال عليه السلام ان الانبياء والرسل دينهم ولا اتبعهم وانما العلم قال العلماء نوصل ابي احاديث وهم اهل الحديث والاثر الحديث والاثر لا تفرق الحديث والاثر الصحابه بعده واهل الفقه والنظر وهم اهل الاتباع والذكر وعلى التحقيق هم, أول هم, أول هم أول العلماء اولئك العلماء والاخر هم خلاص هذا يا ايها الذين اوتى الله واسى الرسول اول امرئكم يقول الامر يشمل الامراء و العلماء فالعلماء يأمرون يبينون يامرون الناس بما أمر الله به و والحكام و ينفذون و ينفذون كل منهم اول الامر يطاعون هؤلاء يقول الامر يطاعون في تنفيذ الاحكام هؤلاء يفسرون العلماء يبينون نفس الاحكام و ينفذون خلفاء الرسول في امته نعم هو المحيون مات من سنته وخلف الرسول عليه السلام والسلام وهو الذين يجددون اسس لهم حفظ الله على كل رسول يبا في الحديث يبا الله على كل ما اسسنا من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث خلف الرسول امته والمحيون لما مات من سنته يدعون من ضل الى الهدى ويصلون منهم على الأذى هذا هذا التاتي في خطوت العلماء احمد العلماء قال يدعون من ضل الى الهدى ويصلون منهم على الاذى فما احسن أثرهم على الناس وما اقوى الناس عليه يدعون الضال الى الهدى ويصرون على الافه بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطق ايضا هذه من العبارات التي تاثر خطوه الامام احد بهم قام الكتاب بهم قام الكتاب لانهم نفذوا احكامه وصدقوا اخباره وبه قاموا يعني بهم قاول الكتاب أن صدقوا اخباره ونفسوا وبه قاموا الكتاب قام بهم لأنهم العابدون به وبه نطق الكتاب نطق الكتاب في وفضحهم وبه نطقوا يعني قرأ قرأوا الكتاب فرض الله في المعروف طاعتها في قوله تعالى اطيعوا الله واتقوا رسوله ولم يكمل في يعني في في ماذا من خالف صل الله بالمعروف المعروف, المعروف ومن فوق كتاب السنة فرض الله في المعروف طاعتهم وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، لأن هو الذي لا يبين للناس رضى الله ودينه، وبيون للناس الحلال والحرام، فهم يبلغون عن الله، ولهذا ألف الإمام القيظ حول كتاب سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين، هو لا أعلام أو إعلام، إما إعلام أو أعلام، نك. اعلام موقعين عن رب العالمين من هم يوقعون عن رب العالمين هم العلماء يوقعون على الله يخبرون هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا هذا توقيع عن الله اعلام موقع رب العالمين وجعلهم مزنوق عن موقع رب العالمين اليهم يرجع في الملمات نعم الامور الشدائد ترجع الى العلماء يبين الناس الحكمات ومعنى فتاويهم يصدر في المهمات الامور المهمه تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم. نعم. لما لهم من العصر على الناس، لما لهم من الفضل. إذا صدر منهم سيئات تُطرَف، وحسناتهم تُنشر، وتُرعى حقوقهم. إذ الحبهم مسمومه وعاده الله في هذكِ. وانتفسي المعلوم. هذا هل... هذه الكلمة قالها من؟ نعم، نعم، نعم. نعم لا رحمه الله. قال. لحمهم مسمومه وعارف الله يفسك من تقصهم معروف. وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم التابعين. وعلم من السنة والجماعة في القرآن مطرد الثلاثة. نقول لبيت آخر الناس قاضي ثم الذين يلونهم ثم الذين لا يلونهم. ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقه الفقية المتوه وكتاب الضياء المتوه يعني الإمام لحليفة والملك الشريف وأحمد. هذا أئمة خداح. قالوا اجتمعت كلمتهم في مسائل الايمان والعقيده يعني ما عندهم خلاف في مسائل الايمان وان اختلفت بعض في بعض فروع الشركه بعض الشريعه في احكام البيع والشراء في خلاف لكن مسائل الايمان والعقيده ما في خلاف قال والحذر الحذر من تتبع واتباع زلاتهم نعم اذا ما ينبغي ان تتبع زلات العلماء فالعلماء العلماء لهم وزلاتهم مغفوره في بحر حساس يريد أن يتتبع زلاتهم و يترحم عليهم و إن كان لا يتبعهم كما خالفوا فيه الصواب أو دعوا عصوة كذلك من يدي عصوة العلماء ليس أن صحيح العصوة للأمني أو إسقاط المزيلة والحذر الحذر ممن اتخذ الدين حرفة و لا عبادة قربة كيف اتخذوا الدين حرفة و صنعة؟ الدين اتخذ حرفة و صنعة؟ يعني يتأكلون به؟ نعم؟ no? نعم. نعم. نعم كيف تكسب. تكسب. تكسب. نعم. نعم الدين اسمى واعلى ما ينبغي الإنسان ان يكون يجعل حرفه اذا كان من يتعلم لاجل الدنيا او لاجل الوظيفه او لاجل النجاح والمنزلة هذا مصيبه هذا من البلاء يعني العلم عباده والعباده لا قرب لله لا بد من الاخلاص اذا كنت تريد الدنيا ادخل وترك الحياه ودخل مع المؤسسات والشركات والبقالات وغيرها البيع والشراء والمزارع هذه الدنيا ما تسلك طريق العلم وتجعله طريق الى الدنيا هذا هو ابصر من البلد لا تتخذها ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علمه علم. مما يبصر به وجه الله لا يتعلمه ولا يصيبه عرضا من الدنيا هذا راح احسن جنه والحذر حذر من التخذير الدين حرفه وصنعه لا عباده وقربه يامرون بالخير ولا يفعلونه هذا يدعو على النفاق وينهون عن المنكر وينتهكونه ويقولون الباطل ويزينونه ويكتمون الحق وبالباطل ينسون احنا صلى الله عليه وعلى هذا يدل على علم السوء هذا يوصى لعلم العصى يمرون بالخيف ولا يفعلون وينهون عن منكر وينتهكونه ويقولون الباطل ويزينونه ويكتمون الحق وبالباطل ينسون احنا نعم صدق هذا الفصل الرابع امامه نصب الإمام الأعظم واجب كفائي واجب كفائي بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والإمامة عقد بين الأمة ولا بين الأمة ولا إمة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعه أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد. ومن تغلب حتى اجتمعت عليه كلمه عقدت امامته ووجبت في المعروف ضاعته وللأمة, وللامه على ائمتها تحكيم شريعتها وحياطه عقيدتها والمحافظه على وحدتها اقامه لواجب الامر والنهي ونشر اعلام الجهاد وجمعا للزكاه والصدقات وتحريا لامانه باختيار الكفاءات وللأئمة حق السمع والطاعة بالمنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع دون كل معصيه أو ظلم يمنع ولهم حق النصح إذا أخطوا والإعادة إذا أصابوا تقال عثرتهم وتستر عورتهم ولا يطمعوا في دنياهم وبالصلاح يدعى لهم ويهرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم محكمين يصبر عليهم وان جاروا ويجاهدوا معهم وإن ظلموا وفسقوا وتلزم جماعتهم وان ضربوا الظهور واخذوا الدثور وينتقض عقد الامامه بانتقاض احد اركانه كمقد الامام وباختلال أحد احد شروطه كجنونه او ردته ولا يلزم من انتقاض العقل كفر لائمة وإنما انعدام الشرعية وهذا لا يعني المناببة العملية فإن لذلك شهوطا لا بد من توافرها وإلا كانت تغريرا بالأنفس والأموال فلا بد من استيفاء الشرعية وعدم الإضرار, وعدم الإضرار بالامه وحصل المواجهة مع دائيا فحسب مع ترتيب الأولويات ووضوح الرايات وسلامة الولاءات وتحقق المصلحة باعزاز الدين والدفع المستضعفين وتقدير هذا كله مما يسلم إلى العلماء الراسخين ومن دخل في طاعتهم من أصحاب الشوكة القادمين وإذا خل المكان أو الزمان عن إمام الحق لفقده شرعا وحسا فالأمر مسلم لإله الحل والعقل بالأمة ويتعيع الاجزماء الحق وموافقة السنة وترك التضروق بالملة والعمل على عقامة الفرائض بالأمة فلا تسقط جمعه عن أهل وجوبها ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف بالمجتمعات والنهي عن المنكرات ولا تستباح أموال المسلمين أو الذمين أو المعاهدين أو المستمرين أو دماؤهم إلا بحقها وهذا يعقف عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسك نعم الفصل الرابع في الإمامة نصف الإمام الأعظم واجب كفائي في الكتاب والسنة والإجماع وآل السنة يجب على الأمة أن تنصب إماما لها وهو ولي الأرض هذا واجب كل الإمام لأن الإمام هو الذي يقيم للناس الجمعة والحج والعيد ولأنه هو الذي يقيم الحدود ولنرضع الظالم أن تصل منظمي الظالم، ولا يمكن أن تكون الأمة بدون إمام، لأن هذا من العصف الفساد أن الفساد والشر كل يعمل ما يشاء لا تصف الأمة بدون إمام. لا يصح الناس فوضى لا سرطة لهم ولا سرطة إذا جوحالهم سادم إن هذا فوضى ولهذا قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام لو قيل ليلة واحدة بلا من كل يفعل ما يشعر ما الذي يحصر فيه مساده أحصر فيه والله الله يعني لكن ستون سنة بإمام ظالم يصفر على ظلم لكن به تؤمن السبل به تقام الحدود به, تقام الحدود به ينتصر المظلم الظالم به يستثب الأمن ولذلك كان إقامة الإمامة فنصف الإمام فرض فرض على الامه ان تنصب إماما لها ولا تبقى بدون إماما لا يصلح الناس لأنها الوقت فيها نصف الله لا يصلح الناس فوضى لا سرطة لهم ولا سرطة إذا جنمسهم قال والإمامة عقد بين الأمة والأئمة بين الأمة هي التي تنصب الإمام موضوع و الامامه عقد بين الامه و الامه موضوع لخلافة النبوة في حراسه الدين و الدنيا موضوع لخلافة النبوة يعني ان الامام قائم مقام النبي تثبت الامامه باجماع الرعيه أو بيعتها هذه و أو او بالعهد ومن تغلب حتى يسمى هذه الكلمه ان عقدت امامته و وجبه سماوسه تثبت باي شيء كان المؤلف ذكر كم واحد قال باجماع الرعيه ايش او بيعتها للحل أو بالعهد وما تغلب كيف تسمع الإمام بإجماع الرأية كيف تجمع الرأية على شيء طيب وش تقول أو بيعة أهل الحل والعقل بإجماع الرأية أو بيعة أهل الحل والعقل الإمام تسمع بواحد من هذول. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقل هذا واحد كما ثبت خلافه الصديق رضي الله عنه هنا صار اجماع على بيعته وكما ثبتت لعثمان رضي الله عنه اجماع على خلافته واضح وكما ثبت لعلي رضي الله عنه انه بايع اكثر من الحل والارض وتخلف معاويه وعال الشاء هذا واحد طيب في فرق بينه وبين اجماع الرعيه لا هو باعه الحل واثم الامه هي وعلى هذا تكون لو قال تثبت الامام به اجماع الرعيه ببيعتها الحلال كلمه اجماع الرعيه ما لا يجوز هذا تثبت الامامه ببيعتها الحل والعقل على واحد او بالعهد من خلفه السابق كما ثبت الخلاف لعمر بالعهد بالعهد من ابي بكر رضي الله عنه عمر ثبت الخلاف لعمر عهد اليه الحب وكلاه الحالة الثالثه ان يتغلب بسيفه وسلطانه فتثبت له ايش له امامك من غلب الناس بسيفه وسطال حتى خضعوا له ثبثه بياه ووجب في المعروف الطاعته الدليل قول النبي وسلم اسمع واطع وأنت أبر عليك عبد الحبشي كان رأسه جميبة إذا كانت الإمامة بباعتها الحل العقل يختار لا بد أن يختار من تقوم اختار من توفرت في الشروط سوف تجدون يكون سميعا ويكون يكون ويكون يكون عنده علم و بصيره على و ان يكون قرشيا يقول الا في قريش الا في قريش لا يزال على الأمر في قريش ما بقيمهم اثنان ما اقاموا الدين إذا لم يجدوا الدين ننتقل الى غيره اذا كان الاختيار والانتخاب للأمة يختارون من يختارون من يصلح الامامه من أهل العلم والدين والورع وأن يكون من قريش ولا علمه في قريش. إذا تغلب عليهم وغلبهم بسيف سلطان يكون من قريش لا يشتري. ولو كان عبد الحبشيا مجد على طرح يتغلب خلاص وجب له استعمر الطاعن. الخلافة ثبتت في الأمر الأول في ثبتت خلافة بكر ببعض أهل الحلي والعقيدة والناس تبع لهم. ليست الصوات مثل الآن يقول السلطة الانتخابات يقترعون لهم الأصوات يبيعون الأصوات ويأخذ صوت الصبي والمجنون والمرأة كلها يعتبرون الصوات لا لا عبرة به شرعا ما يعتبرها الآن الانتخابات بيش تكون بالأصوات الصوات من مهبوا دب الصوات المجانين ما في معنى الصوات النساء ما في معنى الصوات الأطفال بل على الأصوات وتباع هل كذلك كل هذه طريقة طريقه الكفر طريقه غربيه لكن شرعا تثبت بولايه اهل الحلف العرب في الرسائل القباله والاعيان والعقلاء والباقي تباع له هم الذين يبايعون واضح هذا لا يشترط كل واحد يبايع اذا بيع واحد من القبيله الاعيان والوجهاء هم الذين اخذ هذا واحد الثاني بولايه العدل الثالث القوه والغلبه بس وبهذا كمان قولوا لهم الإمام الامام بجب اجماع ما واضح كيف يجمع الرعيه يجمعهم بأي شيء، يجمعهم على شخص هذا معناه هذا هذا الحل وعقد وإذا كنت من هذا الحل، ينتخب من توفرت في الشروط وأن يكون مقرش طيب، وللأمة على أئمتها تحكم شريعتها، نعم، هذا واجب الأئمة عليهم أن يحكم شريعة الله، وحياطة عقيدتها، والمحافظة على وحدتها اقامه لواجب الأمن والنهي، ونشر لأعلام الجهاد وجمع للزكاه والصدقات الصدقات تحديا للامانه و هذا كل هذا واجب هذا بالنسبه هذا واجب على الائمه وواجب على الامه حق الصمم والطاعة لولي الامر في المنشط و وفي كل طاعه و المباح وكل و كل معصيه و ظلم يمنع ولهم حق النصح اذا اخطر إذا ائمه ينصحهم الرعيه و الاعانه الى اصابه الرعيه ينصحون لهم اذا اخطروا الائمه ويعينهم يعينونهم الى يقال عثراتهم وتسرعاتهم ولا يطلعوا في دنياهم وبالصلاح يدعالهم قال لهم بالصلاح كما قال الصحابه بالصلاح والمعافاه ايما ويحب الخروج على إمه ما دام مسلمين ولكتاب الله وسنه نبيه محكمين نعم لا يجوز الخروج عليهم حتى ولو فعلوا المعاصي لان الصبر على جورهم وظلمهم هذه مفصله صغرى الخروج عليهم يسبب راقه الدماء واختلال الامر تدخل الاعداء فايهما اكبر الأكبر مفسدة؟ وخرج عليهم بسبب الفوضى والانطلاب إذا لا يخرج عليهم إلا خبصة شرع كما سبق كما الشرط الأول أن يفعل ولي الكفر ولي الأمر الكفر هذا واحد لا في صفر ولا مصر. الثاني أن يكون الكفر والله لا أعلم سبيه ولا شرطين كان شبهه أو شك الشرط الأول أن يكون دليل كفره والله من الكتاب والسنة يقول البي صلى الله عليه إلا أن ترى الكفر عندكم الله سنة الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعه أول لا فاتق الله بالسرعة إذا وجد هذه الشرطة الخمسه وجب الخروج على ولي الله وإلا تتعاون على, على ولي الله وتتعاون معه الخير وتمسعد عن الشرط ويحرم الخروج على عم مدى مسلم ولكتب الله والسنة به محكمين يصبر عليهم وإن جاروا يعني ظلم ويحج ويجهد معهم وإن ظلموا وفسقوا وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذ الدثور هذا مخلوق الحديث أصفر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الدثور الأموال وينتقض عقد الإمام بانتقاض أحد أركانه كفقد الإمام أو باختلال أو أحد شروطه كجنونه وردته يعني تبطل الإمام باي شيء يقول إن تغضح الأركانه كفقده كيف فقده؟ إذا فقد؟ يعني مات يصل أن تقضى عقده يعني انتهت إمامته إذا مات انتهت إمامته أو باختلال أحد شرطه إذا جن أو ردة يرتد على الإسلام فهذا أبدا تخلده واضحا كما سرقه ولا يلزم ان العقد كفر الائمه لا يجب ان تقضى كفر يعني انتقال العقد كان يعني كجنونه مثلا اختلاله هنا لازم يجب انهم كفر وإنما العدام الشرعية وهذا لا, لا يعني المنابة العملية وإن ذلك شروطا لا بد من توفرها إذا عهده لا ينعب وإلا كان غيرا بالأنفس والأموال فلا بد من استواء الشرعية وعدم الإضراء بالأمة وحصل المواجهة مع عدائها فحسب مع الاولويات الأولويات الرايات والسلامة للآيات وتحاكم ونصها بإعزاز الدين والتفاهم الصرافية قالوا تقدير هذا كلهم ما يسلموا إلى العلماء ولينظروا في هذا ينظرون في كفر عامة ونذام الشريعة من يسلموا إلى العلماء الراسخين ومن دخل في من اصحاب الشوك القديمه قال وإذا خل المكان أو الزمان عن الامام الحق لفقد شرعا أو حسا فالامر مسلم إلى أهل الحل والعقل في أمره إذا خل المكان أو الزمان عن الإمام خل المكان يعني مكان ما, ما في إمام أو زمان وفي الامام لفقده شرعا أو حسا فقد الإمام شرعا ما هو فقده حسا يعني مثلا معس او انتقل لكن فقده شرعا يعني ما وجد امام تنطبق عليه الشرطه الشرعيه لما يرجع قال الامر مسلم يا اهل الحل والعقل الأعيان ووجهاء في البلد هم الذين ينظروا في الامر ويولون اماماما عند فقده او يعزلونه الى يشهد إذا اختلت الشروط على القدمة قال ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وتركوا التفرق في ملة والعمل على إقابة الحرائب في الأمة قال فلا تسقطوا من جمعة عن أهل وجوبها ولا تخلفوا ولا عن جماعة أحد من أهلها ولا تخلى عن واجب الأمر المعروف في المجتمعات وأنها على المنفرات ولا تستباح روما المسلمين او الذميين أو المعاهدين الذمي هو اليهود يهودي عن نصران المسلمين تحت دولها الإسلامية المعاهدين من دخل البياد وله عهد مستأمن ودخل دخل الأمان بأمان ودماءهم وعراضهم حرام يعني الذبيين والمعاهدين والمسلمين قالوا هذا يعقب عصمة وامنا يعني يوجد هذا يجب علي هنا عصمة وآمن للدماء وانضباطا وطبعانا وقوة في المجتمعات وتماسكا